إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وقالت خرج عليهم فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم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 ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه حتى حين ودخل معه السجن فتيمان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرًا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 واحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتهمها سميتهمها ثم وأباؤكم ما وَنَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ